الظروف الطارئة وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يقوينا بفضله هذا الدرس أيها الأخوة الفضلاء هو في تفسير قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون هذه الآية من سورة المائدة تكلم عليها علماء التفسير في بيان ما يتعلق بها من الأحكام وأوردوا في تفسيرها آثارا كثيرة كما صنع الإمام بن كثير والإمام بن جرير رحمهم الله وذكروا فيها آثاراً كثيرة عن علماء الصحابة رضوان الله عليهم، والمصنفنا الإمام الشاطبي كعادته حاول أن يجمع هذه الآثار التي وردت في تفسير هذه الآية، ثم بعد ذلك بعد تصنيفها وجمعها يحاول أن يرتبها أن يرتبها في مسلك هذا الكتاب. فهو أورد هذه الآية ليبين ما يتعلق بالحكم بالنسبة للمكلف إذا حرم شيئا على نفسه إذا حرم شيئا على نفسه والآية هي جواب عن ذلك ولو أن الإنسان حرم على نفسه شيئا من المطاعم أو المشارب أو المناكح أي في النكاح لو حرم شيئا على نفسه فما حكم هذا التحريم فما حكم هذا التحريم هل يلزمه هذا التحريم فيمتنع عما حرمه على نفسه من مطعم أو ملبس أو عمل من الأعمال أو أن هذا التحريم يكون حكمه حكم كفارة اليمين يكون حكمه حكم كفارة اليمين، ثم هذا التحريم الذي يصنعه المكلف، حيث يحرم على نفسه، هل يجوز له ذلك؟ وهل يدخل هذا النوع في الابتداع؟ هذا ما قصد المصنف من أجله قصد إلى إرادة هذه الآية وذكر كلام أهل العلم عليها. اقرأ بارك الله فيك. الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الجميع على المصنف رحمه الله فصل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحب الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ روي في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى واحد وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات تدينًا أو شبه التدين والله نهى عن ذلك وجعله اعتداء والله لا يحب المعتدين ثم قرر الإباحة تقريرا, ز... تقريراً زائدة على ما تقرر بقوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ثم أمرهم بالتقوى وذلك مشعر بأن تحريم ما أحل الله خارج عن درجة التقوى بارك الله بي. قول المصنف أن من حرم على نفسه ما أحل الله من الطيبات تدينا أو شبه تدين. يعني يقصد بذلك التقرب إلى الله هذا يدخل في قوله تدين أو شبه تدين ما يلحق بذلك ما يلحق بذلك والمقصود أن الأحكام المتعلقة بهذه الآية في التحريم شاملة لمن تدين بتحريم الحرام بعفوا بتحريم الحلال على نفسه كتحريم بعض المطاعم والملابس ويدخل فيه أيضا من حرم شيئا على نفسه وإن لم يجب إذا سألناه مثلا فقلنا هل حرمت هذا تدينا فإنه قد يقول لم أحرم ذلك تدينا لم أحرم ذلك تديونا ومع ذلك فنحن الظاهر من شأنه أن لا يحرم ذلك على نفسه إلا لماصلحة تعود إليه وكأن هذه المصلحة شرعية عنده وهذا شبه تديون يعني إما أن يكون صريحا وإما أن يكون التحريم إما أن يكون مقصد التحريم صريح وإما أن يكون غير صريح وعلى هذا تدخل جميع الصور فعندك من الصور مثلا أن يحرم الإنسان على نفسه النكاح فهذا واضح فيه التدين يحرم النكاح على نفسه طلبا ل. التفرغ للعبادة هذا واضح فيه التدين يعني أنه يحرم على ذا... على نفسه هذا الأمر تدينا أما جبه التدين كأن يحرم مثلا أمورا معينة ألا يكلم فلانا يحرم زوجته على نفسه فهذا قد يكون فيه التعبد يقصد التعبد بذلك إلى الله وقد لا يقصد بذلك لكنه يسمى المصنف هنا شبه التدين لأن الحقيقة الإنسان إذا حرم شيئا على نفسه فإنما يحرمه لمعنى معين، إذا حرم شيئا من الطيبات على نفسه فإنما يحرمه لمعنى معين. هذا المعنى إما أن يكون يقصد به تدين والتقرب إلى الله كما في شأن الثلاثة النفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كل واحد منهم حرم شيئا من الطيبات على نفسه وقد مضى معكم هذا الكلام وإما أن يكون يحرم ألا يكلم فلالا أو مثلا يحرم على نفسه زوجته فهذا أيضا يلحق بما ذكره المصنف يعني يدخل في القسمين ما كان تدينا أو شبه التدينا ثم قال المصنف هذا كله منهي عنه وهذا كله منهي عنه وصورة النهي في الآية أولا بقول الله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحلى الله لكم بصيغة النهي ثم أكد ذلك بصيغة أخرى قال ولا تعتدوا النهي عن الاعتداء ثم بعد ذلك سمى من صنع ذلك معتد فقال الله إن الله لا يحب المعتدين هذه ثلاثة صور الآن للنهي عن هذا الأمر ثم أكد الحل في موضعين في الموضع الأول سما الله عز وجل طيبات سمى الله عز وجل هذا الأمر المحلوف عليه الذي حرمه المكلف من الطيبات ثم أكد ذلك بقوله تعالى وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا ثم أمر بالتقوى مشعرا بأن تحريم الحلال مضاد للتقوى وهذا ما أراد أن يُصنِّف أن يشير إليه في معنى هذه الآية اقرأ بارك الله فيك فخرج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة قال أراد ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا وترك النساء وترهبوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلض عليهم المقالة فقال إنما هلك من كان قبلكم انما هذا كما كان قبل قبلكم قبلكم بالتشديد بالتشديد شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فاولئك بقاياهم في الدي في الدياري والصوامع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم قال ونزلت فيهم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما اهلل الله لكم وفي الترمذي عن ابن عباس قال إنا رجلا أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا عصبت اللحم تشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم فأنزل الله الآية حديث حسن وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية براحت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن مضعونٍ والمقداد بن الأسود الكندي وسالم مولى أبي حذيفة اجتمعوا في دار عثمان بن مضعونٍ الجمحي فتوافقوا أن يجبوا أنفسهم بأن يعتزلوا النساء ولا يأكلوا لحماً ولا دسماً وأن يلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتاً وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرهم فأتا عثمان بن مضعون في منزله فلم يجده فيه ولا إياهم فقال للمرأتِ عثمان أمي حكيم من إبنة أبي أمية بن الحارث ابن حارثة السلمي أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه قالت ما هو يا رسول الله فأخبرها فكرهت أن لا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن تبدي على زوجها فقالت إن كان أخبرك عثمان فقد صدق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم إني آكل وأشرب وأأكل اللحم والدسم وأنا مو وأات النساء فما الرغب عن سنتي فليس مني فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرتهم إمرأته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا فما اعجبه فذروا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيها يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قال من الطعام والشراب والدماء ولا تعتدوا قال في قطع المذاكير ان الله لا يحب المعتدين قال الحلال الى الحرام بارك الله فيك الأصل في هذا الباب أيها الأخوة ما مضى معكم من قصة الثلاثة الرهط من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والذي في الصحيح أنه لم يرد تسميتهم لم يرد في الصحيح تسمية لهم وهم الثلاثة الذي أراد كل واحد منهم أن يحرم على نفسه شيئا فقال رجل لا آكل اللحم وقال رجل آخر لا آتي النساء وقال رجل ثالث أقوموا الليل فلا أنام هذا هو الأصل في هذا الباب وهي في الصحيح كما سبق معكم وقد أوردها المصنف قبل ذلك في أول الكتاب وعليها المعول في هذا الأمر وأيضا هي تفسير للآية تفسير للآية وأيضا مثل ذلك ما ورد في صحيح البخاري كما سيأتي معكم من حديث عبد الله بن مسعود وورد فيه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاختصاء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا هو الأصل في هذا الباب ما ثبت في الصحيح في هذين الموضعين وهما تفسيران لهذه الآية التي وردت في سورة المائدة أما ما ذكره المصنف هنا رحمه الله من رواية ابن عباس بطولها و. ما أشار إليه المحقق هنا قال أخرج من الجرير بإسناد مرسل ضعيف فالذي في ابن جرير روايات عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيهم أبو بكر وعمر ليس فيهم أبو بكر وعمر أما هذه الرواية بطولها كما هي فليست في ابن جرير وأيضا هذه الروايات كثيرة في العادة يذكرها أهل التفسير للبيان لكن يشيرون إلى ضعف في أسانيدها والمقصود أن ما ورد في الصحيحين كاف في بيان معنى الآية أما تحديد من صنع ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بما ذكره في رواية ابن عباس ليس في ابن جريد الطبري ولم يرد بمثل هذه الصيغة المذكورة أي نعم وفي الصحيح عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختص فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل يعني والله أعلم نكاح المتعة نكاح المتعة المنسوخ أي نعم والمقصود بالمنسوخ هو ما ورد لحالة الضرورة كما في هذه الغزوة. ثم جاءت الشريعة الحكيمة المباركة بنسخي ثم جاءت الشريعة المباركة بنسخي كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وهو إجماع أهل السنة وهو إجماع أهل السنة أن النكاح إلى أمد باطل النكاح إلى أمد نكاح المتعة باطل بما ورد وثبت في الأحاديث الصحيحة والناسخ يسميه العلماء المحفوظ يسميه العلماء المحفوظ ويسمونه المحكم ويسمونه المحكم والعالم وطالب العلم منتفقه يرد كما هو معلوم المنسوخ إلى الناسخ فالناسخ هو المحكم وهو المحفوظ ويعمل بالمحفوظ ويعمل بالمحكم ولا يعمل بالمنسوخ لأن المنسوخ تبين من الشرع أنه قصد إزالة حكمه قصد رفع حكمه لأن النسخ معناه الرفع فقصد الشرع رفع ذلك الحكم فلا يجوز للإنسان أن يرجع إلى الحكم المنسوخ ويترك الناس فإن صنع ذلك وقع في الضلالة بلا ريب كيف يقع في الضلاله لأنه ذهب إلى حكم نسخه الشارع فعمل به وترك الحكم الناسة وهذا فيه مصادمة لحكم الشرع، وهو سبب من أسباب الضلاله، وهو سبب من أسباب الضلاله، ولذلك اهتم العلماء بالناسخ والمنسوخ، فمن أراد أن يصل مثلا إلى بيت المقدس بزعمه أنها كانت قبلة للمسلمين، فنقول نعم بيت المقدس كان قبلة للمسلمين ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا كما ورد في الصحيح، لكن من زعم؟ أنه يصلي إلى بيت المقدس ويدرس الصلاة إلى الكعبة ولا شك أنه ظالم قد رد حكم الكتاب والسنة لأنه ترك الناسخ الذي هو تحويل القبلة إلى الكعبة وعمل بأي شيء بالمنسوخ فكذلك هنا ولذلك قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالمنسوخ إذا اتبعه الإنسان بالتشابه الذي يرد عليه اتبع المنسوخ وترك الناسخ فقد اتبع المتشابه وترك المحكم والناسخ يسمى محكماً ويسمى عند أهل العلم المحفوظ لأنه هو الذي يحفظ وهو الذي عليه العمل فمن ترك النص المحفوظ وترك النص المحكم واتبع المنسوخ فقد اتبع المتشابه وترك المحكمات ويدخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وكذلك صنعت الشيعة لما اتبعت المنسوخ وتركت الناس فظلوا وأظلوا وإلا كما هو معلوم اجمع أهل السنة على تحريم نكاح المتعة أينان ثم قرأ ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحب الله لكم وذكر إسماعيل عن يحيى بن يعمر أن عثمان بن مظعون هم بالسياحة وهو يصوم النهار ويقوم الليل وكانت امرأتهم رأت عطرة فتركت الكحل والخضاب فقال لها امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن ت أم غيب فقالت بل شهيد غير أن عثمان لا يريد النساء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أتؤمن بما نؤمن به قال نعم قال فاصنع مثل ما نصنع لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية وخرج سعيد بن منصور عن خضير بن أبي مالك قال نزلت في عثمان بن مضعون وأصحابه كانوا حرموا عليهم كثيرا من الطعام والنساء وهم بعضهم أن يقطع ذكره فإنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية وعن قتادة قال نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتخلوا عن الدنيا وتركوا النساء وترهب منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وخرج ابن المبارك أن عثمان بن مظعون أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذلي في الاختصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خص ولختص إن اختصا أمة الصيام قال يا رسول الله إذ أذلي في السياحة قال إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله قال يا رسول الله إذ أذلي في الترهب قال إن ترهب أمة الجلوس الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة وفي الصحيح رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذن له لاختصينا بارك الله فيك هذا في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري ومسلم أما الأول فمعلوم كما ذكر المصنف هنا كما ذكر المحقق بالإرسال وبضعف رشدين بن سعد لكن أصل القصة في طلب عثمان بن مضعون الاختصاء ثابت في الصحيح كما ذكر أيضا المحقق ذلك وخرجه من البخاري ومسلم وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع وإهمال لما قصد الشارع إعماله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة لأنه نوع من الرهبانية في الإسلام طيب بارك الله فيكم. أي نصيغ التحريم كما في الصحيح في الحديث السابق قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون وفي حديث ابن مشعود أيضا رجع البخاري قالوا يا رسول الله قال فقلنا ألا نختصي أين صيغة التحريم هنا وأيضا في قصة الثلاثة عديث ابن مسعود هنا الآن وما ورد في الصحيحين هو العمدة في تفسير الآية وأما ما ورد من الأثار عند المفسرين فبحسب ما فيه من المعاني الصحيحة لكن المقصود العمدة هي هذه الأحاديث فأين صيغة التحريم فيها تفضل. لا التحريم من المكلف أين, أين صيقة التحريم من المكلف يعني هل ت... هل اشترط التحريم أن يقول المكلف والله لا أصنع كذا أو أحرم على نفسي كذا وإلا هناك صور تدخل في الآية بدون صيقة التحريم الله عز وجل قال يا أيها الذين أموا لا تحرموا فأين صيقة التحريم هنا بلاحديه لا أقصد التحريم الصيغة التي استعملها المكلف في التحريم على نفسه. إيناء. إرادتهم والاختصار. أحسنت إرادتهم والاختصار. طلبهم لذلك وإن لم يكن فيه صيغة التحريم صريحة، لأنه إذا طلب الاختصار فكأنه يريد أن يحرم على نفسه النساء. راح. وكذلك إذا طلب الامتناع عن كذا أو كذا من الطيبات فكأنه يريد أن يحرم على نفسه ذلك الأمر. فهذا يدل على أنه لا يشترط أن يتلفظ المكلف بصيقة التحريم ليس بشرط بل كونه يمنع نفسه يمنع نفسه تدينا أو شبه التديناً مما من شيء من الطيبات هذا وحده يدخل في معنى التحريم لأن التحريم معناه المنع حرم على نفسه كذا أي حجر عن نفسه كذا ومنع عن نفسه كذا فبأي صيقة وقع ذلك فهو داخل في الآية وإلا كما ترون في قول عثمان بن مضعون ليس في صيقة تحريم الصريحة وكذلك لحديث عبد الله بن مسعود السابق أي نعم وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلا أنه إذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة وإن كان محلوفاً عليه ففيه الكفارة ويعمل, ويعمل الحالف بما أحل الله له لا يخلو من قسمين إما أن يمنع نفسه ولا يحلف وإما أن يمنع نفسه ويحلف صورة الأولى يقول لا أكل اللحم مثلاً أو لا أتزوج النساء أو لا أكلم فلاناً هذا منع نفسه لكن بغير قسم صورة الثانية اللي فيها الحلف أن يقول والله لا أكلمه لنا أو يقول مثلا والله لا أكل اللحم والله لا أصنع كذا كلا من الطيبات، فإن كانت الصورة الأولى فليس فيها كفارة وعليه أن يعود لما أحل الله له وإن كانت الصورة الثانية التي فيها اليمين ففيها الكفارة كما سيأتي معكم أي ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل ابن مقرن أنه سأل ابن مسعود فقال إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة فتلا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية أدن فكل وكفر عن يمينك ونم على فراشك نعم لاحظ هنا هذا لا أيضا ذكره من الكثير ذكره ابن الكثير رحمه الله بلفظ قال إني حرمت فراشي إني حرمت فراشي والفراش يطلق على الزوجة فراش يطلق على الزوجة إيه نعم. وفي رواية كان معقل يكثر الصوم والصلاة فحلف أن ينام على فراشه فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقرأ عليه الآية وعن المغيرة قال إيه نعم هذا في الرواية الثانية يدل على أنه لا يريد أن ينام وإنما يقوم الليل كله ويبدو أن هذا هو ظاهر قصده هنا. وعن المغيرة قال قلت لإبراهيم في هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أهو الرجل يحرم الشيء مما أحل الله له قال نعم وعن مسروق قال أتي عبد الله بضرع فقال للقوم بضرع بالفتح بضرعين. بض بضرع فقال للقوم اذنوا فأخذوا يطعمون فقال رجل إني حرمت الضرع إني حرمت الضرع فقال عبد الله هذا من خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم أدن فكل وكفر عن يمينك أي نعم الضرع بالفتح كما في القاموس يطلق على لحم الجمل يطلق على الجمل الضعيف يعني أتوا له بلحم فلما أخذوا يطعمون منه، قال رجل من أصحابه إني حرمت الضرعة، فقال عبد الله هذا من خطوات الشيطان، لأنه حرم شيئا من الطيبات على نفسه، ثم قال أذن فكل وكفر عن يمينك، هذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق ابن إسحاق، من طريق إسحاق من راهويه عن جرير عن منصور به أي بهذا السناد. ثم قال الحاكم هو على شرط الشيخين ثم قال هو على شرط الشيخين وأيضاً ذكره ابن كثير بسنده وأكثر هذه الروايات اخرجهن ابن أبي حاتم في التفسير اخرجهن ابن أبي حاتم في التفسير وأصلها كما سبق في الصحيحين هنا وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام أن كل من حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له مما أحل الله فليس ذلك التحريم بشيء معنى ليس بشيء أي لغو لا يترتب عليه شيء يعني لا يجوز له أن يعتمد هذا التحريم على نفسه والأمر الثاني أنه ليس بشيء لأن الذي يحرم هو الله وتحريم هذا لا عبرة لاحظتم قصد المصنف ليس بشيء يعني تحريمه لا فائدة فيه لأن الذي يحرم هو الله والذي يحلله هو الله وكون المكلف يتدخل في أمر التحليل والتحريم تدخله باطل ولا عبرة به وليس بشيء لأن الله حل الطيبات وحرم الخبائث وكون الإنسان يحرم على نفسه شيئا من الطيبات هذا لا عبرة به وليس بشيء أصلا وينبني على هذا الأحكام أي نعم فليأكل إن كان مأكولاً وليشرب إن كان مشروباً وليلبس إن كان ملبوساً وليملك إن كان مملوكاً وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم وغيرهم من أهل العلم مثل إمام أحمد شيخ السياة بن تيمية غيرهم من أهل العلم لا يعتبرون هذا شيئاً ولا يستفيد المكلف من هذا شيئاً وإنما يأثم فإنه في تدخل فيما لا يعنيه وحرم على نفسه ما أحل الله ثم إنه لا بد له من مخرج بعد ذلك إذا ضم مع التحريم الحلف إذا حلف على ما منع نفسه منه فإنه يحتاج إلى كفارة يمين لكن قوله لا فائدة فيه أصلا لأنه تدخل فيما لا يعنيه الله عز وجل ثبت الأحكام وحل الحلال وحرم الحرام ثبت الشريعة فالمكلف إذا دخل في أمر لا يعنيه وأراد أن يضع الأمر في غير موضعه فلا شك أنه منه تجنن وتعدن وظلم ولذلك الله عز وجل قال إنه لا يحب المعتدين ومن هنا أورد المصنف هذا في كتابه في النهي عن البدع لأنه كما سبق معكم معنى البدعة يعود إلى معنى واضح وهو وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه فهذا وضع الشيء في غير موضعه الله جعله من الطيبات المطلوبات المباحات أو الواجبات أو المندوبات وهذا جعله من الممنوعات هذا هو الابتداع. فأنت ممكن هذا البحث على الطريقة العلمية ممكن أن تدخله في بيان تفسير الآية ويمكن أيضاً تذكر البحث في ما يتعلق بمسائل البدع فوضع الشيء في غير موضعه من الظلم والبدع من الظلم الشرك من الظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه العبادة تصرف لله فإذا جاء إنسان صرف العبادة لغير الله وضع العبادة في غيره ولذلك سمى الله عز وجل الشرك ظلما إن الشرك لظلما عظيم والبدعة هي وضع الشيء في غير موضع الله حرم الفواحش وحرم الخبايث وأحل الطيبات جعل الطيبات حلالا ورغب عباده إليها وهذا جعل من الطيبات ممنوعات منع نفسه منها هذا اعتداء اعتداء وابتداء في الدين وقوله <تصفيق> هنا وكأنه إجماع هو في الحقيقة إجماع إجماع لا يجوز لأحد بالإجماع تحديد الحرام ولا تحريم الحلال فهو إجماع من أهل العلم كافة والمكلف لا شك أنه آثم في ذلك ويجب عليه أن يرجع وقد يغفر له بتأوله إذا كان تأول قصد العبادة لكن لابد بد أن يرجع كما رجع الثلاثة ولذلك الثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان بن مضعون لأنهم أهل التقوى وأهل الدين وأهل البصائر لما علموا أن فعلهم غير صحيح ماذا صنعوا؟ رجعوا مباشرة فإذا رجع فقد آب وأناب فإن لم يرجع فهو عناد منه ووضع للشيء في غير موضعه وذلك هو الابتداء إيناء، <أكد> تفضل. هذا سيأتي معكم في أنواع التحليل والتحريم. التحليل والتحريم أنواع. فهذا الذي ورد في الآية له حكم، كما سمعتم. لكن هناك من تحليل، من تحريم الحلال. ما له حكم آخر. وسيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله. لأن الحلال على أنواع فإن كان بالقصد المذكور فهذا بحثه هنا وإن كان من جنس التشريع من دون الله اللي هو فعل الكفار هذا له حكم آخر وسيأتي في موضعي إن شاء الله لكن على يتحال كله ممنوع منه المكلف ممنوع من التحليل والتحريم بغير إذن من الله سواء كان قصده التعبد أو قصده أمر آخر كله هذا داخلهم في المنع، إيه نعم. واختلفوا في الزوجة ومذهب مالك إن, أن التحريم طلاق كالطلاق الثلاث، وما سوى ذلك فهو باطل لأن القرآن شهد بكونه اعتداء حتى إنه حرم على نفسه وطأ أمة وطأ أمة غيره قاصدا به العتق، فوَطْوَهَا حلال وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام والصمت والاستضلال والاستضحاء بالنسبة للأمة الأمة ليست زوجة فألحقت بما ذكره المصنف هنا للمسكن والكلام وتحريم اللباس أو غير ذلك أما الزوجة فلها حكم خاص وسيأتي الكلام عليه وإن لم يرده المصنف هنا لكن نشير إليه بحسب الموضع لكن قبل الكلام فيما يتعلق بالزوجة بالنسبة لمن حرم على نفسه شيئا، فقد مضى كلام المصنف، فإما أن يحلف على ذلك ويقول والله لا أصنع، وإما ألا يحلف، فإن كان ليس معه يمين، فعليه أن يخرج مما صنع من الإثم، ولا يمنع نفسه من الطيبات ولا شيء عليه، لا نقول عليه كفارة يمين، وإن كان ضم إلى ذلك القسم. فهنا يفتى بأنه يترك تحريم الطيبات على نفسه ويأكل ما حرم على نفسه أو يشرب ما حرم على نفسه أو يلبس ما حرم على نفسه من الطيبات وعليه كفارة يمين والأصل في ذلك ما ورد في سورة في سورة التحريم الأصل في ذلك ما ورد في سورة التحريم أقول الله تعالى يا أيها النبي إنما تحرم ما أحل الله لك والقصة مشهورة معروفة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على إحدى زوجاته فقالت لعلك أكلت مغافير ثم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا أعود لشرب العسل وهذه يمين أما عدم أكل العسل فهو منع من الطيبات وأما أنه معه يمين فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام والله وهنا الفتية في ذلك هو ما ورد في قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وعلى هذا فحكم ذلك حكم اليمين فحكم ذلك حكم اليمين وهذه قاعدة ذكرها الفقهاء من حرم على نفسه شيئا من ملبوس أو مطعوم أو أي أمر من الطيبات فإما أن يكون مع ذلك يمين أو لا فإن كان ليس معها يمين تقارنها أو لم يقصد بذلك لم يحلف على ذلك فلا شيء عليه وعليه الرجوع حتى يسلم من الإثم وإن كان معها يمين فإن عليه كفارة اليمين وقد طبعا حكم اليمين لا بد أن تكون من عقدة كما هو معلوم لا بد أن تكون من عقدة ولا بد أن يكون مختارا ولا بد أن يكون مختارا لكن من أكره على تحريم شيء كي أكره على أن يحرم شيء على نفسه فالمكره يخرج من هذا لا بد أن تكون من عقدة ولا بد أن يكون مختارا وقد تقدم الحديث في الناذر للصوم قائما في الشمس ساكتا فإنه تحريم للجلوس والاستضلال والكلام والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والتكلم والاستضلال قال مالك أمره ليتم ما كان له فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية أي نعم لاحظوا هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتهي بالكفارة أفتهى بالكفارة أو لم يفتهي بالكفارة من يذكر الجواب لم يفتيه بالكفار والظاهر هنا أنه لم لم يقسم على ذلك وهذا الذي أشار إليه المصنف في الفرق بين أن يقسم على ذلك يمنع نفسه يقصد اليمين على ذلك أو لا يقصدها فإن قصد مع المنع أو أكده باليمين أو ما في معناها فهنا عليه الكفارة وإن كان منع نفسه فقط بدون يمين فهذا ليس عليه ليس عليه كفارة أما بالنسبة للزوجة فتحرين من رجل زوجته على نفسه كما ذكر المصنف فيها خلاف بين أهل العلم لكن نريد لكم طبعا هذه تتعلق بباب, بباب, بباب الطلاق وتتعلق بباب الظهار وتتعلق بباب الأيمان هذه المسألة على صعوبتها ولا يفتي في الطلاق في العادة إلا قليل من أهل العلم لأنها مسألة تتعلق بباب الطلاق وبالتحريم ويتعلق بالأيمان ولأن صور ألفاظ الطلاق متعددة جدا ويلاحظ فيها مقاصد المكلف ولذلك لا يفتي بها إلا من كان عارفا بتفصيل الأحكام المتعلقة بها فنورد لكم على سبيل الإيجاز هنا الصواب من كلام أهل العلم والله أعلم به على ما يفتي به كثير من الشايخ إن طلقها إن حرم زوجته التحريم إما أن يكون الطلاق صريحا لأن الطلاق فيه معنى التحريم الطلاقها يريد أن يمتنع عنها يريد أن يمنعها عن نفسه لكن هذا المنع قد يتم على الطلاق السني أو البدعي وله صور كثيرة وله صور كثيرة جدا والطلاق السني إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته معروف أنه يطلقها طلقة واحدة ثم يستقبل العدة طلقها طلقة واحدة ثم يستقبل العدة إذا انقضت العدة فهي ليست زوجة له فبعد العدة يبقى له فيها طلقتان إن أراد أن يعود إليها وشرط العود إليها أن يعقد عليها عقدا جديدا أما في داخل العدة كما هو معلوم فهي زوجة الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة فهي زوجة تبقى في بيتها ولا يجوز له إخراجها ويراجعها متى شاء ولا يشترط في الرجعة لا إذنها لا يشترط إذنها ولا يشترط إذن وليها ولا يجوز له إخراجها ولا يجوز لها أن تخرج فهي في داخل العدة يراجعها متى شاء وأما إذا انقضت العدة فإنه لا يعود إليها إلا بعقد جديد وسبب ذلك أنها, أنها ليست بزوجة فتحتاج إلى عقد كسائر النساء والأمر الثاني أنه أنها ليست مطلقة طلقة بالثلاثة ليست بينونة كبرى الصورة الثانية أن يطلقها بينونة كبرى ثلاثا فهذه لا يرجع إليها إلا بعد زوج أن, أن ينكحها زوج آخر ولا شك أنه إذا تمت البينونة الكبرى أو طلقة واحدة ثم خرجت عن العدة فهذا تحريم حرمت عليه لكن هذا النوع من التحريم صيغته الطلاق وينتهي بمثل هذه الحالة وينتهي حسب هذا الترتيب فإذا إذا طلقها فلا نقول يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه ليس من جنس هذا التحريم ليس من جنس التحريم الموجود في الآية لماذا؟ لأن الطلاق مشروع الطلاق بشرطه مشروع الصورة الثانية بالنسبة للزوجة أن يقول أنت عليك ظهر أمي فهذا صريح في أي شيء؟ صريح في الظهار ويعود إلى باب يعود إلى باب الظهار وكفارته معلومة وهذا غير الطلاق الصورة الثالثة التي ألصق بهذا الباب الذي نحن فيه أن يقول أنت علي حرام أن يقول أنت علي حرام فيمتنع عنها يمتنع عن زوجته يمتنع عن زوجته هذه الصورة إن قصد الامتناع عنها حثا أو منعا كما يفتي به كثير من أهل العلم أو أفتى بشيخ الإسلام يتيمية، وتدخل في هذه الصورة هنا، وتدخل في موضوع في هذا الباب، وعلى هذا يكون قد حرم على نفسه طيبا من الطيبات، وهي زوجته، فيكون حكمه هنا حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، فيأتم بذلك، وعليه كفارة يمين، يعني يرجع لزوجته. وعليه كفارة يمين يعني ليست من جنس ليست من الطلاق لا من الأول لا من الطلاق ولا من الظهار أي نعم فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية وهو مقتضى الآية في قوله بقي سؤال هنا أين تسميت تحريم الحلال يمين أين تسميت تحريم الحلال يمين مم. نعم نعم هو إذا كان محلوفا عليه إذا كان تحريم الحلال محلوفا عليه كان حكم حكم اليمين لكن يسألك إنسان فيقول من أين أنت سميته يمينا مم. لا الدليل موجود في الآية نعم القسم يمين لكن في دليل أصرح من هذا تحلة أيمانك تحلة أيمانكم هذه ترجع لأي شيء لما تحرم لما تحر ما أحل الله لك كذا أو لا تأمل الآية مرة أخرى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ثم قال الله عز وجل في... في نفس الموضوع ماذا قال ها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسمى ذلك لاحظ فسمى ذلك إيش؟ يمينا أي نعم. طيب أقرأ بارك الله فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية وهو مقتضى الآية في قوله تعالى ولا تعتدوا الآية ومقتضى قول ابن مسعود رضي الله عنه لصاحب الظرع هذا من خطوات الشيطان يعني استدل على أن التحريم الحلال معصية بثلاثة أدلة من يذكرها هنا؟ استدل عليها بثلاثة أمور الأمر الأول مم. استدل على أن تحريم الحلال يسمى معصية حتى مع التأول الموجود هذا مم. استدل عليه بثلاثة عدلة أو بثلاثة أمور هي قول الله تعالى ولا تعتدوا تسمىه اعتداءا والثاني مه لا تحرمه النهي النهي يقتضي هنا يقتضي ذلك أي نعم ثم ذكر المصنف تسمية عبد الله بن مسعود تحريم الحلال قال من خطوات الشيطان أي نعم وقد ضعف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث وتفسير مالك الله وذكر أن قوله في الحديث ويترك ما كان عليه فيه معصية ليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية، وقد أخبر الله تعالى أنه نذ وأنه نذر مريم. هذا استشكال من ابن رشد، من المالكية كأنه يستشكل قول الإمام مالك يقول كيف يسمى الإمام مالك ترك الكلام أو الاستضلال معصية؟ طبعا الإمام مالك سماه بذلك لأنه تعدي، والتعدي معصية، وهذا ظاهر، هذا أمر ظاهر. وهذا الإشكال سيجيب عليه المصنف سيجيب عليه الشاطبي والشاطبي كما تعلمون ينتسب إلى مذهب مالك, مالك. لكن العالم ينبغي عليه أن يقلد إذا رأى الصواب عمل به فسيجيب عن هذا نعم. قال وكذلك يشبه أن يكون القيام للشمس ليس معصية إلا ما يتعلق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس هذا كلام من؟ هم هذا كلام من الرشد؟ يعني الآن الشاطبي سيناقش كلام كلام ابن رشد هنا اقرأ من الأول قال وكذلك يشبه أن يكون القيام للشمس ليس معصية إلا ما يتعلق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس طيب وتعب الجسم والنفس في غير طاعة الله ما حكمه يعني الإضرار بالنفس هنا واضح أنه هذا معصية هنا وقد يستحب للحاج أن لا يستضلل فإن قيل فيه معصية فالقياس على ما نهى عنه من التعب لا بالنص والأصل فيه أنه من المباحات. وم... على على حال هذا سيجيب المصنف عنه لكن تحصيل حاصل قال فالقياس على ما نهى عنه من التعب فإذا كان التعب والإضرار منهي عنه وما يؤدي إليه منهي عنه ولا ينهى إلا عن عن معصية لا ينهى إلا عن أمر يضر بالمكلف نعم. وما قاله ابن رشد غير ظاهر ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطا منه بل الظاهر أنه استدل بالآية المتكلم فيها وحمل الحديث عليها فترك الكلام وإن كان في الشرائع العولى مشروعه فهو منسوخ بهذه الشريعة لاحظ هنا شوف اتباع المنسوخ يجعل الإنسان يشتبه عليه خلاف الصواب اتباع المنسوخ وترك الناسخ يجعل الإنسان يشتبه عليه الحكم الشرعي الآن الذي في شريعة من قبلنا أن مريم لما أرادت أن نذرت بأي شيء بالصمت هذا جائز في شريعتهم لكن في شريعتنا منسوخ منسوخ بشريعتنا منسوخ بشريعتنا فمن ترك الناسخ واتبع المنسوخ اشتبه عليه الأمر ولا بد وهذا الذي اشتبه على على ابن رشد هذا الذي اشتبه عليه وإلا فكون الأمر جائز في شريعة من قبلنا لا يقتضي جوازه في شريعتنا إذا وردت شريعتنا بخلافه إذا وردت شريعتنا بخلافه هنا فتركوا الكلام وإن كان في الشرائع الأولى مشروعا فهو منسوخ بهذه الشريعة فهو عمل في مشروع بغير مشروع وكذلك القيام في الشمس زيادة من باب تحريم الحلال وإن استحب في موضع فلا يلزم استحبابه في آخر جواب سديد يعني كون الحكم استحب في موضع ما يعني أن المكلف ينقله إلى كل موضع وأيضا كون الإنسان يعمل أمرا مشروعا لا يعني أنه يجوز له أن يدخل في المشروع ما ليس بمشروع وكل ذلك لها حدود والله هو العليم الحكيم نكتفي بهذا الموضع و. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والدرس القادم بمشيئة الله ما يتعلق في أنواع تحريم الحلال ما يتعلق في أنواع تحريم الحلال وسيذكر المصنف حكم التحريم الحقيقي الذي هو من جنس فعال الكفار ثم يذكر بعد ذلك التحريم إذا كان لمجرد الترك لا لغرض ثم أيضا يتكلم عن ما يتعلق بالنذر أي نعم وسيجعل ذلك فصلا مستقلا كم باقي على ذا؟ يقول هل يأثم ما حرم المباح مثل الذهاب إلى النزهة وغيرها؟ إذا كان خاليا من المحاذير؟ الجواب نعم ما حرم أمرا مباحا لا يتعلق بفعل هذا هذا المباح أمرا محظورا فلا شك أنه داخل في معنى الآية يقول إذا كان هناك نوع من الأكل يحبه يؤثر على الصحة وحرمه على نفسه ثم عاد إليه هل عليه كفارة وهل يصح تحريمه للأكل؟ وإذا كان لا يصح كيف يستطيع أن يمتنع عنه مع حبه الشديد له يمتنع عنه نفسه بدون تحريم بدون ما يتدخل في التحريم والتحليل أي نعم وفمحبته الشديدة لهذا النوع من الطعام لا تجيز له أن يتدخل في التحليل والتحريم وإنما يمنع نفسه منه لأنه يضره وهذا ليس داخل في الآية يعني الطبيب الذي يقول لك لا تأكل هذا النوع فإنه يضرك ويمنعك منه أو أنت تمتنع منه لأنك بالم... بالتجربة تعلم أنه يضرك فهذا ليس بداخل في هذا فيما نحن فيه هنا يقول هنا أرجو تذكير للأخوة بأهمية الأمر معروف النهي عن المنكر والتصدي لحملات بعض الكتاب الذين يدعون إلى الرذيلة والاختلاط لا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر من الواجبات المتعينات وهو مما يجب اجتماع المسلمين عليه وهو داخل في وجوب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر فين بغير طلبة العلم أن يشاركوا في ذلك بقدر جهدهم والدعوة إلى الله عز وجل ببيان التوحيد والنهي عن ضده والأمر بالاحتكام إلى الشرائع ونشر العلم الشرعي وإقامة الأحكام وتربية الناس على الإسلام هذا هو العلاج الصحيح لصد كل الفتن التي تقف في وجه المسلمين لكن هذا يحتاج إلى عمل وصبر وجهد فنسأل الله عز أن يعيننا وإياكم على ذلك والموفق من وفقه الله نعم. بالنسبة لما يتعلق أيضاً بهذه الفريضة وهذا ورد أيضاً ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل فهو واجب الجميع وهو الحصانة الربانية التي جعلها الله عز وجل في قوله كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف تنمون عن المنكر وتؤمنون بالله فينبغي ينبغي لطلبة العلم أن ينزل العلم الذي يعلمونه إلى العمل والعمل يقتضي العمل بالشرائع والدعوة إليها يقتضي العمل بالشرائع والدعوة إليها وليس بخافنا على الجميع ليس بخافنا على الجميع أن العلم الذي أمر الله عز وجل في كتابه ومدحه هو العلم الذي يؤدي إلى العمل وأن العلم الذي مدحه هو الذي يؤدي إلى التربية على الإسلام وأن العلم الذي مدحه الله عز وجل في كتابه هو العلم الذي يؤدي إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الصبر والتواصي بالحق هذا السائل يقول إذا حلف إنسان على يمين إذا حلف إنسان يمينا على شيء لا يملكه والمالك له لم ينفذ ما حلف به أخوه فأل عليه كفارة يمين؟ إذا حلف الإنسان على شيء لا يملكه ما يتضح لسؤاله لأن هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل وفي بعض الأشياء الإنسان ما يملكها لكن لو حلف عليها فإن عليه كفار فيها وأما النذر والنذر يشبه اليمين إذا كان على يمين إذا كان على أمر لا يملكه فلا نذر عليه لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر فيما لا يملكه ما لا يملك ابن آدم وأكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين